صضب َّ ث الروج لَن جعلنا لحذ مَا جتيين منِ أأَحْن بفَفنَّ بخل ووجعلنا بين م ز كث الجتين آ تَسأق ها وَلم تظلم من م شيء وَفجرنا خل وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تديدها خيرًا مما من طلب قال له صاحبه وهو يحاورك اتقض بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا الان انه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا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 أو يصبح ماءها ظهرا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفثيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها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 سمع الله لمن حميدة ربنا ولت الحميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 دِين الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ اختلق به نبات الأرض فأصبح لشيما تدروه الذياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 فوضع الكتاب فترى المدرين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما في هذا الكتاب لا يواجر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 إِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَإِن قُلْنَا فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ فَتَشَقَّقُوا وَذَرْنِي وَأَوْلِيَاءَ مِنْ جُنْدِي وَمَنْ لَقِيَكُمْ عَدُوٌّ مِنْ آلِ الظَّالِمِينَ يَجُومُ كُلَّ قَضَمَ وَاثِ وَالأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّقِدًا مُضِلِّينَ عَبْدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَا ادْعُوا شُرَكَاءَنَا شركاء الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرتنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا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 قوم بالباطل ليودحضو به الحق واتخذوا اياتي وناء انذرهم ذوا ومن اظلم ممن ذكرت ايات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم فِتْنَةً أَعْيُنُهُمْ يَصْفَرُّ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ تَدْعُون إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّمَّا وَعَدْنَا لَن يَجِدُوا مِن دُونِنَا مَوْئِلاً وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا اللهم صل ja ف هِْ وَلَم بّ وَإِذْ قَالَ تَلِفَ at Ja.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 الله اكبر جميعا الله والحمد لله ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر.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 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَفَاكِيرَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيدَهَا وَكَانَ وَرَاءُ أَمَّا لِكُنْ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَوَا مَا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته تنزل لهما وكان أبوما صالحا فأراد ربك أن يبلغ رِجَاكَ انزَعَ ما رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِهِ ذَلِكَ تَقْوِيمُ مَا لَمْ تَفْعَلْ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 دَاعِ نَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَسْبَعَ سَبَبًا حتى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَنبَ قَوْمِنَا إِنَّكُمْ ظَالِمُونَ بِالْأَرْضِ وَإِنَّكُمْ يَداكُم حَسَنًا قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَتُوفَى عَذَابَهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا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 السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدى قَالَ لَنَا مَتَكَلَّمِ فِي رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَجْمًا ۖ فَأَخْفُونِي زُبُرًا ۖ حَدِيدًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جعله نارا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 أكبر. اللّه أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعفدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخفرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمها عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فالطالدين فيها لا يبرون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلني مددا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 الله أكبر سمع الله وليمن حميدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنف عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا inama hun hukman sadia wa hananan min ladunna wa zakatan wa kanat taqia wa barran liwalidayhi wa lam الله أكبر سمع الله لمن حميدة ربنا ولكن الحمد الله أكبر الله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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله وفي العالمين الله أكبر وفيه يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الليل عن عبد عليهم غير المغضوب عليكم ولا الله